اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعاخى كبدت عدونا وأظهرت أمننا وبصدت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الله لا شريك لك والأحد لا ندلك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفير حلت النفوس وأخرت بالنواصيل ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضحة والسر عندك علانها والحلال ما أحللت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 ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعود بك من شر نستعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك أفو أن تحب العفو اللهم إنك أفو أن تحب العفو عنا. اللهم أسعدنا بتقوات وجعلنا نخشاك كأنا نراك اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عاديا وارزقنا من حيث لا نحتسب وهد لنا من সুন্দর <muchas> اللهم سهل على الصراط عبورنا يرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا وطنا انه وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق جميع اولى المسلمين لتحكي لشرعك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم جعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم خص بالتوفيق والتجديد وال إمامنا وولي أمرنا. اللهم وافقه لما تحب وترضى. وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وافقه وإخوان يا نور العين اللهم تقبل دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا إنا نعود بإضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل نحصي ثمان عليك أنت كما أذنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد